الحمد لله الشيخ ربيع كان مخدوعا بهؤلاء وقد تبين له انهم من المتعالمين وانهم شبه عصى المسلمين وانهم احدد في الدين إحداثات بديعه عنيفه فتبرأ منهم واوضح اوضح موقفه في هذه المساله بقوله وبكتاباته أن الشيخ إخوّه إلى اللجنة الدائمة في القدح في أورا والتحليل منهم، فما بقي إلا متعصب لا يفهم لا لا لا, لا يأخذ العلم عقله وفهمه، وانما ينظر إلى هؤلاء الشباب ويأخذ لا ينقطع.